وَقَالَتْ كُبُّوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَ الْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي الْمَحْزِنِ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جبل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 وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ تَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ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 وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته وبركاته عليك وعلى أمم من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 نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا, واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون توكلت على الله ربي وربكم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط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 أَمْرُنَا نَجَيْنَاهُ هُدًى نَجَيْنَاهُ هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَاد